سُنَّ ثَمَنَ قَدْ أَنْزَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً انْقِيمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ يَمشِي إِلَى وَالسَّمْ كَاللَّيْلِ وَقُ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 بَادْخِلِنِي مُدْخَلَ الصِّيدِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ الصِّيدِ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلِ الْجَاءَ زَغًا قَلْبٌ بَاطِلٌ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ سَرَا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَأَنْأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّؤْيَا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنُلْغِ بَنَبِ اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَانَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا تَجِدُونَ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا